أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله لستقلين الجن والانس إلى العرب والعجم وأنه بلغ الرساله وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه من ربه اللقين فصلوات الله والسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أسماعه بإحسان إلى الدين أما بعد فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله واساله المزيد من فضله وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرهومه وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا سقيان ولا محصوما وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينه وتغشاه الرحمه وتحفه الملائكه ويذكره الله فيمن عنده فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في, في بيت من بيوت الله يؤتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتم الرحمه وحفتم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده والحمد لله الذي عادنا الى مجالس الذكر وحلقات العلم فنساله سبحانه وتعالى ان يفلح قلوبنا واعمالنا وذرياتنا ونسأل سبحانه وتعالى أن يرغبنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول أيها الاخوان إن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وجل الطاعات وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا قال العلماء إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة يعني إذا تعارض طلب العلم و... وأن تأتي بالنوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصيام ونوافل الحج فإن طلب العلم مقدر وما ذات إلا لأن المسلم إذا تعلم العلم تبصر وتفقه في دين الله فأنقذ نفسه من الجهد وأنقذ غيره <تصفيق> ونأصل في إنه لا يعلم كما قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفيدة لعلكم تشكرون والعلم هو ميراث النبوة والانبياء لن ورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم وطالب العلم الذي يسلك السبيل اليه إنما يسلك السبيل الى الجنه كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والذي يفقه الله في دين الله وفي شريعة الله قد أراد الله به خيرا كما ثبت الصحيحين من حديث معاوئ بن أبي سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ومنطوقه أن من فقهه الله بالدين فقد راد به خيرا ومفهومه أن من لم يرد له به خيرا لم يفقه في الدين وأهل العلم هم أهل الخشية الحقيقية كما قال الله تعالى في كتابه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الخشية الحقيقية وإلا فكل مؤمن عنده أصل خشية والله تعالى أمر نبيه أن يساله الزيادة في العلم فقال سبحانه وقل ربي زدني علما ولم يأمره أن يسأله زياده من المال أو الجاه وإنما قال قل ربي زدني علما ولا والعلماء لهم مكانتهم ولهم ميزتهم عن غيرهم فلا يثون غيرهم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل هل يثون الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ومن شرف أهل العلم أن الله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به ويشهد لله تعالى بالوحدانيه قال سبحانه وتعالى في السابع العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقفة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وشرف العلم إنما يسرف بشرف المعلوم وأشرف العلوم هو علم التوحيد وعلم العقيدة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التوحيد علم, علم عقيده التوحيد ينقسم الى ثلاث اقسام كما هو معروف اهل التوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وإثبات حقيقه ذات الرب واسماؤه وصفاته وافعاله وهذا هو الو... و... هذان النوعان يحتوى وسيلة إلى توحيد العبادة هو هو التوحيد الأولوية. وذلك أن الإنسان عليه اولا ان يعرف معبوده يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله بعد ذلك عليه أن يعرف حقه حتى يؤديه وهو عبادته سبحانه وأداء الواجبات وترك المحرمات انتزال الأوامر والشلاب النواهي ثم بعد ذلك هناك علم ثالث وهو العلم في الجزاء والثواب الذي عده الله للمؤمنين الموحدين ما عد لهم من الكرامة وما يكون في يوم القيامة من البعث والجزاء والحساب والميزان والسراط والجنة والنار وما عده الله لأعدائه الكفرة من الجزاء والشفاب و... ودخولهم النار بس الله سلامة والعافية في كل علم ثلاثة اكساب لا رابع لها القسم الاول العلم الذي يتعلق بذات الرب واسمائه وصفاته وافعاله ثم العلم الثاني العلم الذي يتعلق بحق الرب الاوامر والدين الله العلم بدين الله الاوامر والنواهي ثم العلم الثالث العلم بالجزاء وما يكون في الآخرة وما عده الله تعالى في الآخرة لمن وحد الله من الكرامه والنعيم ولمن ترك التوحيد من الشقاء والعذى كما قال العلمة نطيّم رحمه الله في كافية الشافية والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبياني علم بأوصاف الإله وفعله علم بوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذا العلم الأول. بالوصاف والأفعال. بالأسنى. والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا العلم الثالث. دين الله. الأوامر والنواح. وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا العلم الثالث. والعلم واقتام ثلاث ما لها. من والحق والحفل والتبيني. علم بوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه. وجزاؤه يوم القيامة وجزاؤه يوم المعادة الثانية فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضقنا جميع الإخلصة في العمل ورثقة القول على المؤمن أن يطالب العلم أن يخلص عمله لله وليعلم أنه في عبادة من جل القربات وفه livresain عليه أن يخلص طلبه للعلم أنت في عبادة أفضل من نوافل العبادات كلها أفضل من نوافل الصلاة وأفضل من نوافل الصيام وأفضل, وأفضل, وأفضل من نوافل الصوم وافضل من نوافل الحج وافضل من نوافل الجهاد وماذا سيكون الانسان اذا تعلم انقذ نفسه وانقذ غيره فلا بد ان يخلص الانسان قيل الإيمان فكيف ينوي قال ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فانت الان ترفع الجهل عن نفسك فتتبصر وتتفقع في دين الله وفي شريعته وفيما يجب له في حقه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تبصر غيرك وترفع الجهل عن غيرك والعباده لا بد لها من امرين لا تصح الا به كل عباده نحن في عباده طلب العلم عباده من افضل القربات والعباده لا بد لها من امرين من اساسيين ركنين اساسيين لا تصح الا بهما الامر الاول ان يكون مقصود المتعبد وجه الله وجلال الاخره لا يريد ريان ولا سمعه ولا الدنيا ولا حطامها ولا الجاه انما يريد وجه الله تبارك وتعالى والامر الثاني ان يكون هذه العباده موافقه لشرع الله و على دينه والامر الاول هو تحت مساله لا اله الا الله ولا يعبد الا الله والامر الثاني هو تحت مساله ان رسول الله واذا تخلف الامر الاول وقع حلّ ما محله الشرك واذا تخلف الامر الثاني حل محله البدع قال الله تعالى في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعبارة ربي أحد فليعمل عملا صالحا هذا هو الصواب، هذا هو الأمر الثاني ولا يشتك ربي أحدا هذا هو الإخلاص وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى في فإسلام الوجه إخلاص العمل والإحسان هو إبقاء العمل وقال سبحانه بلا وال وال وال والإحسان هو كور العمل المفضل للشر. قال بلا من الله وهو محسن فلا هو عند ربه ولا خوف عليهم ولا هو وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان إنما الأعمال بالنية وإنما لكل أمر إنما هذا للأصل الأول. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل لا من أحدث في أمرنا هذا ما لك منه فهو رد وفي لفظ المسلم من عمل عاملة ليس عليه أمر فهو رد ونحن إن شاء الله في هذه الدورة المباركة سوف ندرس هذا الكتاب الذي بين ايدينا وهو المختار في أصول السنة المختار في أصول السنة لتاليف الإمام أبي علي الحسن ابن أحمد بن عبد الله بن البناء الحنبري المولود ثلاثمائة المولود ثلاثة سبت وسبعين وثلاثمائة والمتوفى سنة احدى وسبعين سنة اربع احدى وسبعين واربع مائة وعمره فعمره خمس وسبعون سنة فهم من علماء القرن الخامس الهجري وهذا الكتاب كما هو هذا المؤلف رحمه الله من علماء الحنابلة ومن اهل السنه والجماعه عقيده عقيده السنه والجماعة وله شيوخ وله تلاميذ وله مؤلفات و وال والعلماء ائمه السنه وعلماء الامه لهم جهود كثيره وانشطه في سبيل نشر العقيده وتثبيتها وتصحيحها والذب عنها ويبطال كل ما يخالفها ويضادها من اقوال فاسده وقد بذلوا اوقاتهم ونفوسهم في اداء هذا الواجب العظيم كثرت المؤلفات وتنوعت فمنها المخطوط ومنها المطبوع وغاء واغلب المؤلفين في كتب العقائد انه يذكر معتقدا السنه والجماعه ويستدل له في النصوص من الكتاب والسنه ويذكر مذهب المخالفين لان السنة وجماعه مذاهب المخالفين من المعتزله والاشاعره والجهميه والرافضه والكرامية والسالميه والفلاسفه والصوفيه والباطنيه وغيرهم يذكرون مذاهبهم الفاسده وادلتهم العقليه الكاسده وتاويلهم للنصوص ويردون عليهم ومن العلماء من يؤلف مؤلفات خاصة في معتقدة السنة والجماعة فقط دون أن يذكر أدلة المخالفين ومنهم من يذكر أدلة المخالفين لاهل السنة والجماعة كالكتب التي ألفت في الفرق في المعتزله المعتزلة الشاعرة والقدريه والقدرية ومنهم من يجمع بين الأمراء وغالب كتب العقائد هو يكون الكتاب وتضم عقيده السنه والجماعه والاستدلال لهم وعقيده المخالفين للسنة السنه والرد عليه و والمبتدئ عليه ان يبدا اولا برسائل صغيرة في عقيده السنه والجماعه في اثبات توحيد العباده الاصول الثلاثه والقواعد الاربع كشف الشبهات وكتاب التوحيد هذه الكتب الاربعه للامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبتدئ يقرا هذه الرسايل وهذه الرسايل كانت تحفظ كان يحفظها المبتدئون ويحفظونها ولا يزال العلماء يدرسونها للصغار والكبار الاصول الثلاثه التي يصل على الانسان إذا وضع في قبره من ربكم وما النبي. رسالة عظيمة مختصرة يحفظها صغار الطلبه الطلبة وهي مفيدة لا يستغني عنها المنتهي ثم القواعد الأربع في تمييز بين أهل الشرك وأهل التوحيد ثم كشف الشبهات عبارة عن سلسلة من الشبهات لأهل الشرك والرد عليها ثم كتاب التوحيد الكتاب العظيم الذي لم يؤلف على مثله ولم يسجع على منواله لانه كتاب متخصص لتوحيد العبادة العباده والالهيه حتى العلماء السابقون كتاب التوحيد لابن البخاري في في الاسماء والصفات وكذلك غيره والسبب في ذلك ان أنه في زمانهم رحمه الله كانت كان الانحراف في الاسماء والصفات فلهذا الامر وفي زمان الامام محمد رحمه الله كان الشرك فلهذا علق هذا الكتاب الذي لم ينسج على منواله ولساته نظير فيما نعد في كتاب توحيد العباده هما فوق الستين فوق الستين بابا في إثبات توحيد العباده وما يضاده من الشرك والبدع والشرك الاكبر وغير الشرك الاكبر والشرك الأكبر وهو على طريقه الامام البخاري باعتراف المحققين نفسه نفس البخاري في, نفسه في التراجم والاستنال والايات ثم بعد ذلك هناك كتب كتب السنه كثيره ومن اهمها في توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه مؤلفات الامام المجدد العالم العلامه البحر السحامة تقي الدين سيف حسن رحمه الله وأولها رسالة العقيدة الواسطينة رسالة عظيمة ينبغي أن يحفظها كل طالب العلم ورسالة مختصرة في بيان عقيدة السنة والجماعة والإشارة إلى ما إذ إلى. ما خالفها وهي مختصرة صغيرة يحفظها طالب العلم كتبها رحمه الله في جلسة بعد العصر جوابها عن السؤال ثم الفتوى الحموية الكبرى ثم تدمرية ثم العقيدة الصحاوية ورا بعد ذلك كتبوا السنن كثيرا كتب السنن للامام احمد بن حنبل كتاب السنن لابن عبد الله كتب السنن للخلا كتب السنن للبردهاري وغيره وهذا الرساله التي بير عذيره تمها المؤلف رحمه الله المختار في اصول السنه المختار في اصول السنه المؤلف رحمه الله اختار هذه الرساله هذه الرساله لخصها او اختارها من ثلاث كتب الكتاب الأول الشريعة كتاب الشريعة للآجري وهو على ينقل ينقل نص ينقل منه الشريعة للآجري وكتاب الشريعة للآجري كتاب عظيم معتقد السنه والجماعه ينقل بالأسانيد والمؤلف رحمه الله أحيانا يأتي باسانيد غير أسانيد المؤلف سيكون في هذا قوة للحديث وهو يشبه المستخاضات. والكتاب الثاني كتاب التوحيد للإمام أبو خالد في صعيد والكتاب الثالث يشكل الحديث لابو رحمه الله فهو ينقل عن هذه الكتب الثلاثة يعني ضمّ المؤلف رحمه الله كتاب هذا المختصر في أصول السنة هذه الكتب الثلاثة فهو عبارة عن اختصار لمواضع من هذه الكتب لم يستوعب هذه الكتب لكن اختصار لمواضع وهو في الغالب يلتزم بعبارات المؤلف وأحيانا يتحرف النقل وهو رحمه الله لم يلتزم نهجا واحدا في الاختصار من حيث حذف أثاني الكتاب المختصر أو إثباتها فهو أحيانا يذكر الحديث بإسناد وأحيانا يقتصر على رويه من الصحابة وفي اختصاره الكتاب الشريعة الشريع لا يريد ألف ثانيد الأجري وإنما يريد الثانيد من عنده الثاني يرويها هو سيكون فيها قوة للحديث كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله حينما يذكر طرق الحديث المتعددة سيكون فيها قوه ومن ثابة المستخرج والمؤلف رحمه الله يذكر في هذا الكتاب معتقد في السنة ويرد على اهل البدع يرد على الاهل بدع وكيواء وفي نقله على ابن البخاري يذكر احيانا تر ترجمة ابن البخاري وأحيانا لا يذكرها وأحيانا يذكر الأسانيد الأسانيد الأسانيد البخاري وأحيانا لا يذكرها ووأحيانا يحدث بعض الأبواب وأحيانا يذكرها وذكر في هذا الكتاب فصول للتعريف طواعنه البدع اليه والرواقه والرافضه والرافض والمعتزله والمرجئة. وذكر انه افرد كتابا في بيان لثنتين وسبع طرقه ومذاهبهم وادلتهم والإجابة عنها واطال المؤلف رحمه الله النفس في مساله القران والرد على الطوائف المبتدعه في ذلك بانواعهم رد على القائل بخلق القران وعلى القائل بان اللفظ في القرآن مخلوق وعلى وعلى ابين كما بين غيره من العلم بأن لان من قال القران مخلوق فهو كافر كبا كبا هكذا بذلك ذلك الامام احمد وغيره من قالوا من قال القران مخلوق فهو كافر يعني على العموم اما الشرط تحت المعين لو من عليه. وكذلك من قال لفظ القران مخلوق فهو مبتدع فهو أيضا كذلك مبتدع وكذلك ما توقف الواقع منهم الواقفه من توقف يقول لا قول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع ايضا بل الواجب على المسلم يجنبه بان القرآن كلام الله ملزوم غير مخلوق وفي الكتاب هذا حققها الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حقيقة جيدا خرج على الحديث وعلق على ما يحتاج إلى تعليق فجزاه الله خيرا أتابع على هذا التحقيق والتعليق الجيدة. وإذا امكن ان يكون بين يديك طالب العلم هذا الكتاب محقق يكون احسن اذا تيسر وان لم يتيسر فياتي قراءه المتم ويعلق طالب العلم ما يراه بحاجه اليه والان نبدا فضلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى رب يسر ولا تعسر والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين وبعد فجعلنا الله واياك من الموفقين وألحقنا بدرجات الصادقين فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله أصولا في السنة وأحكي كلامه فيها فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا ووارعا صالحا وكلامه نيرا واضحا نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فتح المؤلف رحمه الله كتابه المختار في وصل السنة ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالكتاب العزيز قد الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك دع دعا المؤلف بدعاء دعا رب يسر وآعم يأتري سأل الله وتوسل بربوبيته والتوسل بربوبية الله من وصفاته من أسباب قبول الدعاء توسل الى الله بأسماء وصفاته من السبب قول الدعاء قال الله تعالى في الكتاب العظيم ولله الأسماء والحسنة تجعوه بها من توسل بأسماء الله بربوية الله سبحانه وتعالى فهو الرب هو رب العالمين سبحانه وتعالى وهم ربي لعباده بنعمه كل نعبة بالعباد فهم من الله عز وجل هو الذي خلقهم من العدم هو الذي ربهم بنعمه وهو الذي منى على المؤمنين بالإيمان أعظم نعمة انعم الله بها عليهم أن منى عليهم بالإيمان و... وخذل الكافرين عدلا منه وحكم ربي يسر سأله السلسير ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر فلا طيب ثم بعد ذلك قال والحمد لله رب العالمين أيضا هذا استتح بالحمد لله رب العالمين كما تأثن بكتاب العزيز فإن الله تعالى استتحى كتابه بعد البسنة بالحمد لله رب العالمين وقال في الحمد للصغراق والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه والحمد اكبر من المدح، فإن المدح فيه الاخبار بالثناء الإخبار بصفات الممدوح وأن تخبر بصفاته الممدوح وقد تكون هذه الصفات خلقيه ليست اختيارية لا دخل له فيها ولا يزم من ذلك أن يكون معها محبه بخلاف الحمد فالحمد يختلف يفارق المدح من جهاتها الجهات العولة أن الحمد ثناء على الصفات الاختيارية التي يفعلها باختياره والمدح ثناء عليه الصفات التي هي موجودة فيه وقد تكون اختيارية وقد تكون خلقية وثانيا أن الحمد اخبار او ثناء على المحمود بالصفات الاختيارية مع حب مع الحب مع حبه واجلاله واما المدح فلازم معه شركه المحبه فانت تثني على الاسد بانه قوي لانه قوي العضلات ولكن هذه صفات خلقيه فيها ليس له دخل فيها ولا ولا تحبه ولا تعظمه لكن الصفات الاختياريه مثل في كما يثنى على الإنسان بأنه جميل وبأنه طويل هذه الصفات الخلقية هذا مدح لكن إذا أثنى بصفاته الاختيارية مثل الشجاعة والإقدام والكرم والإحسان والإيثار إذا هذه الصفات الاختيارية فالله تعالى محمود على, على ما له من اختفات العظيمة وعلى ما له من النعم العظيمة على عباده محمود لما له من الاسماء الحسنى وصفات العلى وصفات الكاملة والاسماء الحسنة البالغة في الحسن ولله المثل الاعلى وصف الكامل ومحمود على نعمه العظيمة وإحسانه العظيم على عباده والذي الذي أوجدهم وخلقهم ورزقهم وهداهم ووفقهم ولا وجود لأي مخلوق ولأي حي إلا بالله فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بأكثر مقيم لغيره وتعالى. والف الحمد للإستغراق فجميع المحامد ملك لله تعالى جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا فالحمد الحمد لله لله الله هو أعرف المعارف الله عالم على الذات الإلهية أعرف المعارف أعرف المعارف الله لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى وما بعده وهو وما بعده من الأسماء تكون صفات الله تقول الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم الملك القدوس ثم بعد الصفات الله والله الصوّال الاله الصوّال الاله أصله الله الصوّال إله على وزن فعال الله الله الإله على وزن الفعال حذف الهمزة التي هي ثاء الكلمة فالتقت اللام الزائدة الأولى واللام الثانية التي عن كلمة فشد لتاء فصارت الله الله والله هو, هو المألوف ذو الالوهيه والعبودية على خلقه اجمعين هو المألوف الذي تالهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة ورحبة وغير ذلك من معان العبودية لله عز وجل فقال قال ابن عباس رحمه الله الله ذو الالوهيه والعبودية على خلقه اجمعين الحمد لله رب العالمين رب الرب رب هو الرب سبحانه وتعالى الرب هو رب العالمين يعني مربيهم بنعم سبحانه وتعالى الرب الالف الرب لا يطلق الا على الله اما رب بدون الف سيطلق على غيره كمشترك رب الدار ورب الابل ورب الثوب لكن الرب سبحانه وتعالى الرب هذا حاصل الله واسماء الله, الله صفات القسطان نوعا منهم هو خاص بالله لا يسمى بغيره من الله الرحمن مالك الملف المعطي المانع الضار النافع رب العالمين خالق الخلق ومنها ما هو مشتركه مثل العزيز والسميع والبصير والحي والعلي القدير هذه مشتركة الحمد لله رب العالمين العالمين كل ما سيو الله كل ما سيو الله هو عالم كل ما سوى الله هو عالم. ونحن من ذلك العالم. فهو الله تعالى رب الجميع مربيهم وخالقهم ورازقهم وموجدهم ومحيهم وموجدهم. ثم قال والعاقبة للمستقيم العاقبة العاقبة المستقيم فمستقين جمع مستقين. هو الذي اتقى الله عز وجل. وجعل بينه وبين غلبه وسخطه وطاعه فاتقى الشرك. واتق البدع. اتقى المعاصي فوحد الله واخلص له العبادة والمؤمن قد استقلت لها عنده أصل التقوى لكن كمال التقوى أن يستقي الإنسان استركه البدع والمعاصي، فمن كمل تقوه الله عز وجل دخل جنة من أول وهلة ومن كان عنده أصل التقوى توحد الله لكن قضعف هذه بال بالبدع و. الكبار وهو على خطأ عظيم وهو تحت مشيئة الله قد يعص الله عن وقد يعذب في قبره وقد تصيبه والشياطين في شداي في وقت القيامة وقد يشفع فيه وقد يعفى عنه وقد يدخل النار وإذا دخل النار فإنه عذب على قدر جرائم ثم يخرج منها برحمة الرحم الرحيم أو بشفاعة الشافي ولا يقفل النار إلا شفاعة والعاقب صلى الله على سيد المرسلين صلى أصله أصح ما قيل في طلعة الله هي على عبد في الملأ إلى على اصح ما قيل في صلاة صلاة الله ورواه البخاري عن ابن العالية انهه قال صلاة الله على عبده تناؤه عليه ملأ العلاه وصل الله على سيد المرتاين سيد المرتاين هو نبينا محمد وسلم سيد المرسلين وسيد المؤمنين وسيد المستقيم وسيد العالمين قال عليه السلام في الحديث الصحيح انا سيد ولا بآدم ولا فقد قال سيد محمد محمد علم على نبينا محمد صلى اسم من اسمائه اسم من محمد بكثرة محمده ألهم الله أهله أن يسموه, يسموه محمدا وله أسواة كثيرة عليهم ومنها أحمد كما في, في الإنجيل كما قال الله عن ريسا وقال مبشرا برسول رسولية باريس محمد ومن اسمائه ومن اسمائها الحاشر والمقصي والعاقب الحاشر الذي احسرته على قدمه والمقصي والعاقب الذي ليس بعده نبي وله اسماء كثيره الله تعالى له اسماء كثيره والنبي يقول له اسماء كثيره والقران له اسماء كثيره من القران ومن الشفاء ومن القران والفاتحه لا اسماء كثيره بل التبعض المخلوغه لا اسماء كثيره السيف له اسماء كثيره المهند والسير والصقيل حتى قيل له مائه وكذلك الاسد له اسدرون كثيرة الهزابر والبرغاب حتى قيل له خلص بئة وصل الله على سيد المرسلين سيد المرسلين الذي نرسلهم الله والمرسلين جمعوا رسل وهو الذي ارسله الله المرسل الرسول هو الذي ارسله الله الى امه امة كافرة فامن به بعضهم وكفر به بعضهم وهم اهل الشرائع العظيمة مثل نوح وهود وصالح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام اما النبي فهو الذي يرسل الى قوم مؤمنين ويكلم بالعمل بشريعة سابقة وقد يوحي اليه واحد الخاص مثل انبياء بني اسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالثورات كداود وسليمان ويحيى وزكريا قال الله تعالى إن انزل التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا محمد المرسلين محمد النبي محمد النبي عليه الصلاة والسلام النبي الذي اتبعه الله وأرسله وهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام وآله الآل اصح ما قيل في الآل هم أسباعه على دينه ويدخل في ذلك رسولاً أولاً وقيل, وقيل الآل هم قرابته المؤمنون والأصح أن الآل المؤمنون به كل من عمل به ويدخل في ذلك دخولاً أولياً أهل بيته وقاربه المؤمنون الفاطمة الحسن والحسين وعلي والعباس وحمزة وكذلك زوجاته عليه الصادق والسلام يدخل في ذلك دخولاً أولي وآله الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والبدع قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عكم الرجل فأهل البيت ويطحركم تطهيرا وهذه إرادة إرادة في السرعية إرادة السرعية ذينية يقوله وآله الطاهرين ولم يقول المؤلف وصحبه والتابعين قالوا وصحبه والتابعين فكان أولى لكن عذره في ذلك من الصحب يدخلوه في الآن داخلهم في الآن وإذا قطف الصحب على الآل فمن عطف خاصة على الآل يقول اله وصحبه وسابرين كان اوي وبعد بعد ياتى به الانتقال من سيلتي لو قال اما بعد كان احسن اما بعد احسن من وبعد لأن اما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي به في خطبه وفي رسائلة. فكان إذا خطب يوم الجمعه يقول اما بعد فإن احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ترى العموم المحتذاتها وفي كتبه كتب لما كتب الى هرقل قال من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروم اما بعد السلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى اما بعد الله واياك بالرحيم فاما بعد اولى من وبعد اختلف اول من قالها فقيل اول من قاله داود عليه الصلاة والسلام وقيل قصد الساعدة الساعده وقيل غير ذلك والمقصود ان اما بعد فبه الانتقال من شيء الى شيء الانتقال من الخطبه الى الدخول الصلب اما بعد فجعل الله واياك من الموفقين هذا من كتاب المؤلف من نصح المؤلف أنه يعلمك ويرشدك ويدعو لك كمع بين عمرين تعليم العلم والدعاء لك هذا نصفات العلماء أهل العلم النصحين انصح الناس لناسهم العلماء ينصحون للناس في الحياة وبعد العلماء انظر صاحب ياسين الذي قتله قومه ونصحهم تمنى ان أن يعلمون حاله فالله تعالى بلغ عنه وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم السبع مرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اتخذ من دونه الهه ان يريد الرحمن بذر لا اتمنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاشتعون. هذه نصيحة لقومه. دعوته. فلما قتلوا قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مكرمي هذا من نصح لهم في الحياة, بعد في الحياة وبعد الناس بعد الفي الحياة عاهم الاستغفر وبعد الناس قال يا ليس قومي يعلموني على خير حتى يعلمون حتى حتى يستقيموا على طاعة الله حتى يوحدوا الله فبلغ الله عن قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مكرمي فأنصح الناس الناس بالأنبياء والرسل ثم العلماء بعدها. فالعالم يعلمك ويدعو لك يا عبدين يعلمك العلم ويدعو لك فجع قال فجعن الله واياك من الموفقين جعل الله واياك يا طالب العلم من الموفقين الموفق الذي وفقه الله وسدده وقذف في قلبه محبه الحق وقبوله والرضا واختياره هذا الموسق. الموسق هو الموفق الموفق المسدد ويدعو لك ان يجعلك الله من القابلين للحق العاملين به فجزاه الله خيرا فجعل الله وعيتها من الموثقين والحقنا بدرجات الصادقين ايضا هي دعوة ثانية الحقنا بدرجات الصادقين الصادقين الذين صدقوا ايمانهم باقوالهم واعمالهم امنوا بالله وحب الله عز وجل وعقروا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم فصوت اعمالهم تصدق اقوالهم اعمالهم واقوالهم تصدق ما في قلوبهم من الامان فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل هذا هو مصدر بخلاف الكاذب كالمنافقين المنافقون قلوبهم تكذب اعمالهم وهم يعملون ويصلون ويصومون لكن قلوبهم مكذبا نعوذ بالله فلذلك يقول لك قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ يقول لك بالله يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان الله والله ان يقول لك ان والله لك ان يقول فهم ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك يقول يقول لك ان يقول لك ان هو الذي. تصدق اقواله واعماله ما في قلبه. وهو على درجاته. والصدق اذا قوي ترى صرى المؤمن صديقا. والصديق هو الذي قوي تصديقه حتى إن, ان ايمانه الصادق يحرق الشبهات والشهوات. ولهذا صار الصديق بمرتبة بعد مرتبة الانبياء. قبل مرتبة الشهوات. واعظمهم واعظم الناس صديقية الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه فالصديق الصديقون هو الذي قوى تصديقهم وإيمانهم حتى أحرق تصديقهم الشبهات والشهوات فهم يلون الأنبياء ثم يليهم الشهداء الذين بدلوا ارواحهم لله ثم الصالحهم والله تعالى أسعى على الصادقين ووعدهم قال قال سبحانه وتعالى قال الله هذا ينوى فالصادقين لهم جنات تجري من, من تحتها إلى نار فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك قال الله سبحانه والصادقين والصادقات والصادرين والصادرات وقال سبحانه الصادرين والصادقين والقانفين والمنفقين والمستغفرين بالحق وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق فينصدق وبين ورث لهما في دينهم وإن وكذب محطت بركه بيعهما وقال عليه الصلاة والسلام ولا يزال الغدب يصدق ويتحر الصدق حتى يصدق عند الله صديقه ثم قال المؤلف رحمه الله فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب السريعة لأبي بكر محمد بن حسين الاجري وصوله في السنة فكاء رحمه الله الخاطب كأنه يخاطب بعض سلامينه كأن, سلام كأن, كان هذا الكتاب جواب عن سؤال أن السائل يسأل المؤلف أن يكتب له مختصرا من كتاب الشريعة للاجري فأجابه إلى سؤاله فتكون هذا الكتاب جواب عن سؤال السائل طلب من المؤلف أن يختصر له بحثا وحوثا من كتاب الشريعة للاجري قال فانك سألتني ان اختصر لك من كتاب الشريعة لابي بكر محمد بن خسين الاجري وهو الامام ابو بكر محمد بن خسين بن عبدالله الاجري المتوفر ثلاثين وثلاثمائة قال الذهبي رحمه الله له, له تطريف حسن وكان من العمة كتابه الشريعة من كتب الحافلة المهمة في شرح وعيان عقيدة نهر السنة وهو مطبوع الان فطبوع طبعه طبعة بتحقيق محمد حمد فقي. وطبعه وطبعه الثانيه طبع رساله في الدكتور سمي ساله السائل ان اكتب له اصوله في السنة قال. قال واحكي كلامه فيها فاعجبتك الى ذلك اتبين بهذا ان, أن هذه الرسالة هذا الكتاب جواب اسئلة قال فاعجبتك الى ذلك ولم يذكر اختصاره من الكتاب التوحيد الامام البخاري وكذلك اختصارا من كتاب ابن قتيبه وشكل حديث ابن قتيبه لان اكثر ما نقل المؤلف من كتاب الشريعه والا هو نقل كما سياتي من كتاب الامام البخاري كتاب التوحيد الامام البخاري نقل نقول وكذلك نقل ابن قتيبه الا ان اكثر نقله من كتاب الشريعه فلهذا اختصر المؤلف رحمه الله قال فانك سألتني ان اختصر عليك من كتاب السريع علي ابي بطر محمد بن حسن الاجري اصولا في السنة. واحكي كلامه فيها فاجبتك الى ذلك. اذ كان اماما ناصحا. وورعا صالحا. وكلامه نيرا واضحا. يقول موالف رحمه الله اجبتك الى سؤالك بان اختصر لك كتاب السريعة لان الامام الاجري اماما امام الناصح. ناصح للامه في مؤلفاته حيث نقل الادله من الكتاب والسنه وكلام اهل العلم وضوب تبويبا بديعا ورد على اهل البدع فكان ناصر اذ كان امام الناصرين لانه النوه يعني حيث كان امام الناصح يعني الاجري ووارعا صالحا وكلامه نيرا واضحا فلهذه الاسباب اجابه باذن الامام لاجري امام الناطح وورع صالح وكلامه نير وعوح فلهذا عجبهن ثم قال ونفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين ان شاء الله نفعنا الله وإياك أيها السائل وجميع المسلمين بما نقلته لك من كتاب الامام السريع. ثم قال قولوا ان شاء الله قولوا ان شاء الله ليس لا ليس ليس من باب الاستثناء وإلا فالدعاء لا ينبغي سنه تمني ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احد الله واخذي شيء الله واخذي شيء بيعظم المثل فان الله لا مكره له فليس المقصود المؤلف رحمه الله هنا استثناء في, في الدعاء وانما مقصودها مثل ما جاء في الحديث ظهور ان شاء الله يكون هذا من باب الخبر من باب الخبر والذي لا يقصد به لا يقصد بالمشيئه هنا الاستثناء او من باب التبرط بذكر الله نعم باب في وجوب النصيحه والذوم السنة والجماعة اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري رحمه الله قال حدثنا اسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عطاء بن يزيد الليثي. عن تنيني الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة ثلاثا قال لمن قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم ورواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في المسند عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع عن سفيان عن سهيل وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي رحمه الله قال أخبرنا عبد الباقي بن مانه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن بن يزيد الليث وذكره نعم هذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب قال باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة يا هذا السرقة تضمرت تضمرت عملي. الأمر الأول وجوب النصيحة النصيحة واجبة كل مسلم يجب عليه أن ينصح يجب عليه النصيحة والأمر الثاني لزوم السنة والجماعة يجب على الإنسان يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك يجب ان يجب ان يكون هناك امر اخر يجب إذا تخلف الأمر الثاني وهو لزم السنة والجماعة انحرف صار مع أهل البدا فيأصل واجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأمرين النصيحة وأن يلزم السنة والجماعة وذكر الحديث والآثار تحت هذه الكرد وأول حديث ذكره حديث تميم للجاري هو حديث مشهور وهو من أحده الأربعين النووية يحافظ كل أنسان. ووعن النبي صلى قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثة. وذكر المعلف رحمه الله لفظ آخر قال إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة. قال لمن وفي وخيره كلها لمن يا رسول الله قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم كما هو معروف وروى الإمام أحمد والنسياء والبيهقي في والسنن. والمؤلف رحمه الله ذكر سند الإمام أحمد طرق الحديث قال الامام الإمام أبو الله أحمد بن محمد أحمد بن محمد في المسند عن سفيان عن ثم قال وراءه على رحمه المهدي ثم قال وراءه أبو الحسن فهذا الحديث حديث صحيح حديث ثابت وهو من جوابع الكلب الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوابع الكلب والنبي يقول أوتي جوابع الكلب عليه الصلاة والسلام واختصرت له الحكم اختصارا والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم والانبياء أفضل الحكم والحكيم هو الذي يأتي بألفاظ قليلة وتحتها معاني غزيرة ولهذا فإن النبي تلتم إذا خطب خطبه الجمعة يخطب بكلمات معدودة لو عدها العاد لعدها لكنها كل كلمة تحتها معاني غزيرة فإنها تحفظ تحفظ خطبته وكان احيانا يحفظ ثقاف في القرآن المجيد حتى قال بعض الصحابيات ما أخذ ثقاف في القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعه على المنبر ليأتي بكلمات معدودة يعدها العدل عدها لأنها هذه الكلمات المعدودة تحت معاني غزيرة حتى تحفظ عنه بخلاف بعض الخطبات السرسارين تجد خطبات ساعة ساعتين لكن سرسارة جوفع ليس فيها معاني. يكرر ويعيد ويأتي بألفاظ يوفى بس فيها معالي ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبته ما إنه من خطبه إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبته ما إنه يعني علاما على خطبه هذا الحديث هذا الحديث داخل تحت الجزء الأول من الترجمة قالوا باب وجوب النصيحة فيه وجوب النصيحة وفيها أن النبي صلى الله كلهم قال الدين الصيحة يعلى أن الصيحة هي الدين كله كان الدين كله وهذا واضح ما شريف فدي فالنصيحة هي الدين كلها الدين هو النصيحة والنصيحة هي الدين لما قيل إلى الله قال لله لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولعلم المؤمنين المؤمن فالنصيحة الله تعالى هو تفصيل وإخلاص الدين له وأداء حقه سبحانه النصيحه لله هو أن توحد الله بأسماءه وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبارته وأن تؤدي حقه وأن تأتمر بأمره وتنتهي عنه وتبتعد عن الشرك وعن المعاصف وكباره هذا النصيحه النصيحة لله والنصيحة لكتاب الله هو أن تؤمن هو أن تؤمن بكتاب الله وأن تقرأه وأن تتدبره وتفهم مع معانيه، وتعمل بمحكمه، وتؤمن بمتشابهه وتقف عند حدوده، وتستعرض من واعه، وتنزجر بزواجه، وتستفيد وتعتبر بأمثاله. هذا هو النصيحة لكتابه والنصيحة للرسول للرسول عليه الصلاة والسلام. هو أن تؤمن بعلي الصلاة تؤمن بنبوة ورسالته، وتعتقد أن الرسل أفضل الناس. وأن تصدقه في أخباره وتمتثل أوامره وتتنب نواهية وتتعبد الله ما شرعه في كتابه وعمل السنوه والنصيحة لأنبة المؤمنين وفي نصيحة لأنبة المسلمين هو السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وموالاتهم ومحبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم أو التعليب عليهم ومنصحتهم فيما بينك وراهم سر في ما يناسبهم في الاوقات المناسبه والعبارات المناسبه والوقت المناسب والعمل المناسب تنصح لائمه لولات الأمور العامه بأن تحب الخير لهم وتواليهم وتبايعهم وتسمع لهم وتطيع في طاعه الله عز وجل وفي في الامور المباحه ابدا عاصف لا يطاع في الانسان قال الالك ما طاعة لمخلوق تلو عاصرى التخالب لقال عليه الاسلام انhalt الطاعة بالمعروف لكن ليس معنا ذلك ان الاسان يتمرد على وليانها لا المعنى انه لا يطيع في المعطرة لكن لا يتمرد عليه ولا لا يزعي از يد من ولا يؤلب الناس عليه والوالد ما والد اذا امر ولده بالمعطرة لا يطيع لكن ليس معنا ذلك ان ان limitationsifiers على, على والده على والده هي ويعطى وجد لكن وذا الام ادراس ان لا يطع في المعصير. والزوجة لا تطيع زوجها في المعصي، لكن ليس ذلك أن الزوجة تتمرد على زوجها وتأخذ المعصي، لا بل لا تطيع في خصوص المعصي، وكذلك العبد لا يطيع سيده في معصية الله، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا بل معنى ذلك لا يطيع في خصوص المعصي، وكذلك ولا في الأمور يطاعون في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة ولا يجوز خروج عليهم ولا منابذتهم. ولا تأييب الناس عليهم وإنما النصيحة لهم محبة الخير لهم وموالاتهم واستمروا لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة وعدم الخروج عليهم ومحبة الخير لهم والنصح لهم بالاساليب بالمناسبة وفي وقت المناسب من قبل أهل العلم وأهل الحل والعب أما المعاصفة لو في لعامه المسلمين محبة الخير لهم وتعليمهم وإرسادهم ووعظ جاهلهم ويطعام جائعهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر ومحبة الخير لهم كما يحب الإنسان والنفسه كما قال النبي صنف عليه الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ويحب الأخي وبهذا يتبين أن النصيحة هي الدين كله هل بقي سيهم بعد ذلك لا بقي الدين المصيحة فصلوات الله والسلام على بعوث يا الكلم الكلام صلوة الله والسلام عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى استدعين لهم بإحساس نعم وأخبرنا أبو الحسن أحمد قال أخبرنا عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن صدل قال حدثنا عبد وهاب بن أبن مجدة قال حدثنا خالد بن عمر بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبيه رير تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا أول حديث في الشريعة رواه الآجوري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن معان برفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكره قال مهنا سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن حديث معان بن رفاعة وقلت كأنه كلام موضوع قال لا هو صحيح ومعان لا بأس به نعم هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينصون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين هذا يقول المؤلف رحمه الله هذا نقل من كتاب الشريعه للاعجبني قال هذا اول خليه في كتاب الشريعه للاعجبني رواه الاعجبني عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سيد بن عبد الجبار الشمسي عن معان بن اساعه سلامه عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري عن نبيعه وهذا مرسل مرسل لان عبد ابراهيم بن عبد الرحمن العذري ليس صحابيا سيكون مرسل والمصدعي و... ولهذا فان فإن الحديث ضعفه بعض اهل العلم كما ذكر المحققون والمخرجون لهذا الحديث ومن ذلك الشيخ الدكتور عبد الرزاق عبد المحف البدر ذكر تحقيق هذا الحديث وان راهب الزار في كشف الخطا والعقيد في الضعف وابن عبد البر كلهم من طريق خالد بن عمرو وقال قال خالد بن عمرو هذا منكر الحديث والحديث له طرق ايضا ذكرها العلماء الكامل والضعفاء في شرف اصحاب الحديث الحطيب البغدادي و, و وهذا الحديث والحديث له طرق متعدده وهذا الحديث اللي ذكرها النقل على الادري حديث مرسل والمرسل ضعيف لكن له طرق اخرى مستفده ولهذا قال مهنا شعب الامام احمد رحمه الله عن حديث معان بن الوفاء وقال له كأنه كلام موضوع فقال ابن حك قال لا هو صحيح ومعان لا باتبع معان بن الوفاء معان يتعامل من, من ضعفه قال الامام احمد يقول لا باتبع وصح الحديث والحديث جمع طرقها العلامة المخيم رحمه الله في كتابه مستحذر السعادة في فصل وعطاب وقال إن الحديث قال هذا الحديث له طرق عديدة وذكر ما يقوم من عشر طرق وقال بعض المحققين إن الحديث وإن كان له طرق متعدده الا إلا أنها كلها ضعيفة لا يفعلها شيء وقال البوقيني الحديث لا نصح ولكن الإمام احمد صح كما ترون ولعلامه المقيم ايضا كذلك صححه وقال انه صحيح ذكر له طرق متعدده والحديث رؤيا مرسلا ورؤيا مرفوعا وابن القيم رحمه الله اعتمد وهو ايضا من المحققين ومن اهل الحديث اعتمد وكذلك الامام احمد صح وان كان كثير من المحاقين والذي ضعف الحديث فيكون الحديث اختلهم بتصنيه وتضعيثه والصواب مع ضعفه الإمام أحمد إمام من إمام سنة وجماعة وهو من المتوسطين في تجريح والتعديل لما محمد وعنب خاله المتوسطين وكأوى إمام الطيب رحمه الله وفححه وقال إن هذا الحديث له معان عظيمة وهو دليل على تذكية اهل الحديث نقلت الحديث وانا نقاد الحديث ونقلت السنه عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دل على ان نقلت الحديث ونقلت قرات الاخبار كلهم عدول بنص رسول حديث رسول الله صلى الله عليه قال عارف يحمل هذا العلم من كل خلف عدول يحمل هذا العلم هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة وإلا في أساء القرآن محفور القرآن محفور لا إشكال فيه يحفظه كل واحد لكن السنه النبوية من الذي يحملها؟ نقاد الحديث ونقلة الأخبار هم العدول لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وهذا تعديل وتوثيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحدثين ونقلة الأخبار والنقاد والنقاد والنقاد عدلهم رسول الله قال يحمل كل هذا من كل خلف والخلف هو الذي يأتي بعد السابق السابق يسمى سلف والذي يأتي بعده يكون خلف فالخلف هو العقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح خلاف الخلف كان اللام فهو العقب الثاشية قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف و演ضاعوا الصالح هذا العقب الثاشية اما عتق الصالح يقال خلف. فيقال خير خلف في خير سلف والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من هذا الحديث يقول فيه النبي صلى في الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف هذه اوصافهم اوصاف المحدثين ونقلت العلم والاخبار الذين عدلهم النبي ووجدت كهم قال يحمي هذا العلم كل خلف عدولا ما هي أوصافهم ثلاثة أوصاف الوصف الأول ينفون عنه تحريف الغالي. الغالين الغالين الغالين جم غالي والغالي هو الذي تجاوز الحد فينفون عنه تحريف الغالين مثل ذلك الخوار الذين أغلو النصوص وحرفوا فيستدلون بالأحاديث التي جاءت بالنصوص التي جاءت في المعاصي ويجعلونها في في كما كما قال العلم عمدوا إلى حديث نزلة الكفار فجعلوا في العصاة المسلمين فمثلا إذا قرأوا قول الله تعالى إن الذين يأكلون أمواله السلام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا حكموا على آتما اليسلم بالكفر التخليج بالنار وكذلك أيضا حديث إذا قال الغجل بأخيه يا كافر فقد بأ بي أحدهما في الكفر الأكبر ولم يجبعون المفتوح وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قالوا إن هذا مخلد في النار ولم نضل الحديث الآخر أي العيس الأخرى فمن عُفِي لهم عُفية له من أخيه فهم أهل زيد والظال فغلوا وعمدوا إلى بعض النصوص وجعلوها وتعولوها على غير تأويلها فأخذوا من بعض النصوص وتركوا النصوص من الجانبين فقال اهل العلم أهل العلم وأهل الحديث ينفون عن الحديث الصحيح الخوارب والتزلة والقدريه والروافض والجهمية والتزلة والمرجئة وغيرهم من اهل البدع عن تحريف الغالي ويبينون معاني النصوص ويضعونها في مواضعها ويجمعون بين النصوص ويعملون النصوص من الجانبين الثاني الرصفان انتحال المبطلين المبطلين الذين ينتحلون النصوص ويستدلون بها على باطلهم وينتحلونها يبينون هذا الانتحال هذا التكذيب فبعض المبطلين بعض الطوائف المنحرفه ياخذ بعض النصوص ويستدل بها على باطلهم يحده يبصر النصوص يحذف ما قبلها وما بعدها كمن يقرا فويل المضلين ولا يقرا ما بعدها هي هذه النصوص ويستدلوا بها على بعضهم، فالعلماء الذين عدلهم العلماء المحدثون يبينون إنها المبصيرة، ويبينون معان النصوص، والنصارى يتأول الجاهلين، الجهال الذين ليس لهم علم ولا بقيرة ولا فقه في شريعة الله يتأولون النصوص بسبب جهلهم وقلة علمهم وقلة بقيرتهم. هم يتأولونها على غير تأويلها فلهذا فلهذه الأوصاف العظيمة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدود يوفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذه المعاني العظيمة ولأجل هذه المعاني العظيمة ولكون الحديث له طرق متعددة صحح هذه الإمام وحمد والعلماء المقيمين وغيرهم من أهل العلم وإن كان بعضهم قطاع، نعم. ونسأل الله التوفيق والتصديق ونسأل الله أن يرزقنا وياك وبصير تبينه والعمل بسرعة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فصلى الله على محمد وآل وصحبه